111. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 112. فيمسك التي قضى عليها الموت ويوسر الأخرى إلى أجل مسمى إن إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون أم يتخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَبْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ 121. كل الله الشفاعة جميعا 122. له ملك السماوات والأرض 123. ثم إليه ترجعون 124. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 كم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين غلبو ما في الأرض جميعه ومثله معه لافتدوا به من سوء إلا عذاب يوم وَبَذَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ